الله أكبر بسم الله a Galilee! a uh -huh. لَنَا إِنَّ بِنَهَا تَهِلَنَ اسْفَارُ بِنَا العصِيَة نَصِيَّتَكَ كاذِبَةٌ من يا تنادي موسى ناد عزفاني كلانا قطعوا السود عقد ضرب الله أكبر Ah Təna <taların> nəzərü سلام من يا قاد فما طول الفن دنا سن المنى فيها لغير ان اللهم اتبع باسمه يراني ويركم ما من راخي من محرم دون لغى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط